إِ لممْ تَجُ فيِيهَا حَدَم فَتَدِخُلُهَا حَ يذَنَلَكم فَإِممْ تَج فِي آحَدم فَ تَدِخُل آعََت يذَنَلَكم وَإِنْ قِيلَلَكمج والله بما تعملون عليم وإن قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو أجهالكم والله